كما قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار مره مع المؤمنين مرة مع الكفار يخافون عندهم جوع يقول نجعليت مع المؤمنين انتصر انت المؤمنون شاركناهم في غني ما قلنا معكم وينهزم مع المؤمنين وتصار الكفار خلنا معهم ما عندهم حبات ما عندهم ايمان مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة التي تذهبوا إلى بين الغنمين تذهبوا إلى هذه المرة وإلى هذه المرة نعم صلى الله عليه وسلم وهناك فيه تحذير. تحذير في هذا فيه تحذير من السلسات المنافقين والحس على الإيمان والسباب والاستقامة نعم وقال تعالى في سورة الحسن ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتن لننصرنكم والله يشهد انهم لكالبون لانخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن صرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله وقد ذكرت ذكر في سورة المنافقين نعم هذه الآيات في السورة المنافقين من سورة الحشب يقول فيها الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يعني المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود وذلك أن عبد الله بن ابي وغيره من المنافقين جاءوا إلى اليهود وحرضوهم على نقض العهد وقالوا نحن محمد قاتلنا. قاتلنا معكم وين اخرجوكم وين اخرجكم خرجنا معكم يمنون اليهود ويقول نحن معكم ان قاتلكم محمد قاتلنا معكم وين خرجكم خرجنا معكم وهم كذبا. أجمل من ذلك ولهذا قال الله تعالى في: أمزل الله من القول ألم ترى إلى الذين نعفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود لين أخرجتم من المدينة لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوسلتم لننصرن لكم والله تعالى بين كذبا فقد والله يشهد إنهم لكاذبون لين أخرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قوته لا يصرخونه، ولا إن صروهم لا يولون أدباراً بلاء صر. هذا ما أصلنا فيه. أم كذبة؟ لا. لما أخرج الله له ما خرجوا أحد. خاص ولما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قريبه ما نصروا ولا ح... ولا قروه منهم. يخشون على فص. ولو قاتلوا لو قاتلوا على الفرض التقدير لو شر التقدير. لو قاتلوا لنهزم لو اللعوب نهزمين. قال الله سبحانه في وصهم لأنتوا مشد رهبة في صدورهم من الله. هذا وصفنا. يعني المؤمنون في صدورهم يخشونهم ويحكونهم عشد خوفهم من الله. لما عندهم إيمان ما عندهم لو كان عندهم إيمان لخافوا الله. لكن صاروا يخافون المؤمنين أكثر خوفهم من الله. يخافون المؤمنين. يطلعوا على ما في نفوسهم من النفاق فيقتلوهم لأنتم شدوا رحمة في صدورهم يا الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهم ثم بيّن من أصطف اليهود قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر هذا وصف اليهود لهم لا يقاتلون وصفهم الجبر والهلع لا يقاتلون إلا في قرى محصنة من وراء الحصول ما يبرزون الصحارب لأنه ما عندهم إيمان ولا يرجون الشهادة لا يقاتلوا لهم إلا جميعاً إلا في قلب محصن أو من غراء رده بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قول لا كما كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عدم أليم ثم ضرب لهم مثلاً مثل الذين من قبلهم الذين ذاقوا وبال أمرهم والمثل الثاني الشيطان كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بري مش مثل المنافقين المنافق حينما يحرضون اليهود على نقض العهد ويقول نحن معكم يكذبون ورطوهم فلما نقضوا العهد تركوه كمثل الشيطان دعا للإنسان الكفر فلما كفر تبرع جاء في سبب نزل هذه الآية قيل إنه نزل في رصيص العابد، وذلك أنه جاءه الشيطان، ف... فلم يزل به حتى زنا في مراة حبلت، ثم الولد، ثم جاءه الشيطان، ثم أخذ وصلب، و... فجاءه الشيطان فقال أنا الذي فعلت بك كذا وكذا، وأنا أخلصك. إذا فعلت شيئا واحد قال لما هو ما هو قد ثمل لي في ابراءه السجود فعوض له براءه السجود فقال أنا بريء منه ثم تبرأ منه فأنزل كمثل الشيطان إذ قال لثار كفر فلما كفر قال ايدي بريء منك هذا الوسطاء كذلك المنافقون قالوا لليهود انفذوا العهد وقاتلوا محمد ونحن معكم فلما نقضوا العهد تبرأوا منه. هذا مثل كمثل الشيطان إذ قال لنسى نكفر فلما كفر قال إني بالأموت إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك الجزاء الظالمين يسأل الله السلامة العالمين والله تعالى ذكر هذه الأصلاف نحفرها تحذيرا لنا نعم لألا يصبنا مع أصابه نعم وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة والمقصود بيان ذكر الله تعالى سورة كاملة في شأن المنافقين تسمى سورة المنافقين بي الله تعالى أصفها وأخلاقها تحريرا بعباده المؤمنين لانتصف بصفاته. قال سبحانه اذا جاءك المنافقون وهم الذين كفروا في الباطن واظهروا الاسلام في الظاهر. قالوا نشهد انك لرسول الله على في الظاهر واللسان. والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين الاكالبون. اذا لهم ظاهر وباطن ظاهرهم الشهادة لله تعالى بالوحدنية في اللسان والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وفي الباطن قلوبهم مكلمة اتخذوا ايمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا نعمل. اتخذوا ايمانهم جنة وقايا اتقون بها العقوبات على السبو في الدنيا كل ما فعلوا شيء حلفوا انهم ما فعلوا ولا كذا فيسلمون لأن الأحكام إنما هي تكون على الله هذا مصرا لها الله فجعلوا أيمانهم وقايا كل ما وقعوا في شيء حلفوا إنهم ما فعلوا هذا في تحليل المؤمن بعض الناس حتى بعض المؤمنين يجب أن يحلف دائما ولا يبالي هذه مصرات المنافقين يجعل يمينه وقايا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما صنعوا بئس ما صنعوا دم لهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفهم. يوصل الإيمان والكفر. آمنوا يعني عرفوا الحق. ووحلهم الحق ثم كفروا. فلما كفروا بعد وضوح الحق عقبوا بأن طبع الله عليكم. جعل عليكم. طبع على قلوبهم. طبع الله على قلوبهم فجعل عليها غلاف. ك الطابع في الآية السورة الله على قلوبهم خث وفي الآية الأخرى أخبر عن كفرهم قالوا وقال قلوبنا قلوب وقال قلوبنا غلف إذن قلوبهم تكون عليها غلاف تكون عليها طابع تكون عليها خث بسبب تركهم الحق والحق مع عن معه بعد وضوحه كما قال تعالى في الآية القرآ فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم بسبب زيغهم ونتركهم الحق بعد ذو وقال سبحانه ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم أمنا به أول مرة ونذرهم في طبيانهم أمهو وإذا رأيتهم تعجبك أعسامهم وإن يقول تسمع لقولهم هذه من أصافهم يعجبك منظرهم وكلامهم كالكالكال كلامهم معسول وبليغ فصيح لكن القلوب لكن القلب خرب القلوب خربة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسرى لقلوبهم كأنهم فشبوا مسندة خاوية ليس فيها جوفاء ليس فيها فائبة يحسبون كل صيحة عليهم شباب ما في قلوبهم من الهلع كل أمر ينزل يظنون أنه نازل أموره كل أمر كل حادثة قالوا إن هذه علينا هذه علينا يخشون سبما يثور من الرعب والزيغ قال الله قال هم العدو فاحذرهم هم العدو قاتلهم الله أن لا يوفقه نخبر الله أنه هو العدو هم العدو الحقيقي اللدود شديد العداء وكان اليهود عداء اليهود عدو من الصلاة عدو رؤوسهم عدو لكنها ولا عشت ولهذا قال هم العدو فاحذروه قاتلهم الله أن لا يقتلون وإذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله شوف هذا من الصفات لوى رؤوسهم ورأيتهم صدّونهم وصدقوا لحاجة إلى لا استغفر لهم الرسول ما يحتاجون لما في قلبهم قلوبهم من الكفر والنفاق إذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله لوى رؤوسهم أعرضوا وصدوا ولم يقبلوا ورأيتهم يصدون وهم مستكرون قال الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يغفر الله لهم إن الله لا يهدو الطوم يعني ما مجام على كفرهم ورفاقهم فلا يفدون حتى ولو استغفروا لهم الرسول عليه الصلاة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم لا. هم الذين جواعون عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفرهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدد طول فاسم يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم هذا من أصحافهم أنهم يقولون قل بعضهم لا تنفقوا على المؤمنين ولا, ولا في فقرهم حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه ولا أبقى عنده أحد. هكذا هذا ما ظنه الصوف يظنون أن هذا لا ينفقون لا تنفقون على من عند رسول الله من الصحابة لعلهم ينفضون عنه ويتركونه ولا يبقى معه أحد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزق الله خزاق الله ولي خزائن السماوات والأرض ولكن المرافق لا يفقه. إذا منعتم النفقة عنهم فالله له له خزائن السماوات والأرض. الرزق بيد الله يقولون من الاوصاف يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا لعز من الاذل هذا قالها عبد الله بن ابي هذه الكلمة قالها لما حصل لزاع بين حصل حادثة بين الاصار وبين المهاجرين لما كسع مهاجري انصاري وتنازعوا قال عبد الله بن أبوي رئيس الملاهقين يعني المهاجرين المهاجرين اللي هاجروا مكة إلى المدينة والأنصار نصرواهم حتى حتى عز الله في لما حصل نزاع بين بعض الشباب شباب الأنصار صلب المهاجرين وتنادوا هؤلاء وهؤلاء وبلغ ذلك عبد الله بن أبي قال أو فعلها ما مث ما حل رحالهم إلا كما قال أول ثم كلب يأكل يعني المهاجرين أنا جئناهم الآن جئناهم إلى المدينة وكذا والآن صاروا قدم ثم قال والله لا إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ويقصب الأعز نفسه والاذل الرسول عليه الصلاة والله وأصحابه فسمع ماذا طيب الله فسمعها بعض بعض الله بعض الصحابة وأو زادوا أرقام أو غيره، فأرسل الله. يقولون لا رجانا إلى المدينة لا يحجن الأعز منها الأدل، ولله العزة ولرسوله هو المغيب ولكن المغيب لا يعلم. ولما سمع عبد الله بن أبي عبد الله ابنه عبد الله من أصلح عباد الله، جاء ووقف أمام أبي بسيفه، وقال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأدل ورسوله هو الأعز. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستقتل عبد الله يعني أباه، وين لا أستطيع أن أرى قاتل أبي، لكن إن أردت قتله فأمر لي أعطيك برأسه، فقال له يقول لا يزلي نستطيع نستطيع لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه أنزل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن منافق العالم لله العزة ول لله العزة ولرسوله والمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين. فلله العزة ولرسوله المؤمن على رغم ينوس الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى. ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة باقية لله ولرسوله المؤمن. أنس الله أن عزنا بفاعته. أنس الله أن عز الإسلام وأهله الشرك وأهله وأن يخلع الكفار ومنافقين ويكتبهم ويقطع جذرهم إن هو ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى عليه وصحبه والتابعين. الله الرحمن الرحيم سائل يقول أنا من بلد الشام ويوجد عندنا جوامع ومساجد كثيرة فيها مقابل فما حكم الصلاة في تلك المساجد والجوامع سواء جمعة أو جماعة لا تصح الصلاة المصر الذي فيه قبر لما ثبت الحقيق الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله لهذا النصارى اتخذ قبر عن بيئي المساجد لأن اتخذ قبر عن بيئي المصالح المساجد ألا فلا تتخذ الطبرة مساجد فإنني أنهاكم عن ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم التخاطب المساجد، ولعنة من التخاطب المساجد يدل على أن لا تصح الصلاة المسجد الذي قبل لأن الله يقتضي الفساد. فمسجد الذي فيه قبل لا تصح فيه إذا كان داخل سور المسجد. والواجب إزالة الطبرة التي في المساجد والحكم لل... للأول. فإن كان المسجد هو هو العقدم ودفن فيه ميت، لأنه يجب نفس الميت ويلفن في المقابر ويبقى نفس السليم أما إذا كان القبر سابق القبر موجود ثم دمني مسجد على قبر، فيجب هدم مسجد وينقل إلى مكان آخر مسجد. لا يبقى نفس في قبر لا بد من إما هدم المسجد وإما نبش القبر إن كان القبر هو السابق هدم المسجد وإن كان المسجد هو السابق نبي شلقه حتى تبقى القبول السليمة نعم سائل يقول أدرس في مدرسة يكثر فيها المدرسين من الصوفية فهل يجوز لي أن أدرس عندهم عقيدة التوحيد أو غيرها من المواد الشرعية لا يجوز لك أن تدرس في مدارس الصوفية عقيدة التوحيد لأن عقيدة الصوفية منحرفة عقيدة التوحيد يدرسها عند أهل التوحيد التوحيد. عقيل التوحيد عندها للتوحيد لا عند المخرفين من الصوفية والوثنيين وغيرهم نعم سأل كثرة الأسئلة حول حكم تعلم اللغة الإنجليزية لغرض دراسة الطب أو غيره وحاجة في الدارس للتحدث بها حتى مع إخوانه من المسلمين العرب لغرض إتقانها فما حكم ذلك إذا تعلم اللغة الإنجليزية لحاجته أو للدعوة, للدعوة إلى الله أو لحاجة للعمل بالطب فأرجو الله لا يكون حرج إن شاء الله أما إذا تعلمها محبة لكفار أو محبة لنغتهم فهذا لا شكا هذا خطير أما إذا الحاجة أو تعلمها للدعوة إلى الله هذا طيب إذا تعلمها للدعوة إلى الله هذا مطلوب يعني كان داعي وعنده علم حتى يدعو إلى الله على وصيره هذا حسن نعم هل يكفر من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ من كفرهم إذا سبهم لدينهم يكفر. مثلًا من كفرهم أو فسقهم هذا يكفر لأنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم لجده. فمن كفرهم فقد كذب الله، هو كذب الله كفر. أما إذا سبهم دون تكفير تفسير، فهذا في تفسير كما أبين ذلك الشيخ الأستاذ مثمي. لأن السب قد يكون. التكفير وقد يكون للغير فإن سبهم سبهم تكفيرا لهم وهذا يكفر. أما إذا سبهم لغير في نفسه ولا يعتقد كفرهم فهذا فسط وبعصي. المقصود أن سب الصحابة لا شك أنه لمب عظيم هو دائر بين الكفر وبين الكبير العظيمة نعم كثرت الأسئلة حول معنى قول الله تبارك وتعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعم على, على ظاهرها هذا السور باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبل العذاب الذي من قبل المنافقين نسو الله سلامه على عكس قال بعضهم بقى... أن هذا السور بينهما حجاب. نعم يقول أدرس في بلد أنا من بلد تكون فيها الجامعات مختلفة بين الشباب والشابات في صف واحد، فهل تجوز لي الدراسة في تلك الجامعة؟ لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلفة، ولا تدرس المختلفة، لا للبني ولا البلاك يحرم على الإنسان أن يدرس في جامع مختلفة، حرام. لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال، ولا الرجل يحتلث بالنساء، بل يجب أن تكون النساء على حدة والرجال على حدة. وإذا لم تجد إلا جامع مختلبه فتجد في بيتك وأقرب العلم على أهل العلم في دروس العلمية والحلقات والأنشطة المفيدة وفي ال... و... وفي البرامج المفيدة وفي كتب هذا العلم ويكفي هذا نعم يسأل لأن هذا في خطر على دينه الإنسان خطر على دينه وخلقه من يعمل على نفسه أولا هذا محرم الاختلاط والنظر إلى النساء محرم كيف تجلس في الصف الواحد رأى شاب مثل تمر عليها من الذي بحلف تمر عليها من الذي أبحلها أن تلامسها بجسدك ثم أيضا هذا وسيلة قريبة كما هو الواقع إلى الذهاب بها والخلوة بها وفعل فاحشة الواقع. هو الواقع. السلام والرحمة والغفران. ولحد هو الوسيلة للحرام حرام؟ نعم الله تعالى قال في كتاب العظيم كل المبين يغض من أوصائهم ويحفظ فروجهم ذلك أذكر أين الغض؟ تجس في جوار في جوارك فانظر إليها بل فلابسها عشد وعشد فلابس عشد عشد من النوى والخلوة بها والحديث معها كل هذا محرّك نعم سال الله السلام وعافيه نعم يسأل عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما قال وكانت المنافقين من هو في الأصل من المشركين وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب وسورة الفتح والقتال والحديث. هل؟ الحديث. نعم. صفاته والحديث. الحديث يعني. لا. يعني المنافقون قد يكون في الأول وثني مشرك ثم دخل في الإسلام نفاقا أظهر أظهر الإسلام وأبطل الشف وقد يكون في الأصل يهودي دخل في الإسلام لفاقه أظهر الإسلام وأبطل اليهودية. كما اقرر الله تعالى في عنهم عن اليهود ومنهم وقد كان فريق منهم يسعى كما والله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا واذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحديثهم بما فتح الله عليكم فالمقصود أن المنافق قد يكون دخل في قد يكون في الأول مسلم ظاهر الباطنة ثم منافق وقد يكون في الأصل مشرك ثم أظهر الإسلام وأظهر الإسلام وقد يكون في الأصل يهودي من الكتاب أو نصراني ثم أظهر الإسلام وأظهر اليهوديها والنصرانيها نعم يقول السائل إذا كان النفاق لم يظهر إلا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, عليه وسلم. فما وجه ذكر المنافقين في سورة العنكبوت وهي مكية قد تكون السورة مكية ولكن فيها آيات مدنية قد يكون بعض الآيات السورة مكهية وبعض الآيات مدنية ولها تجد في نصحة يقال سورة كذا مكهية إلا آية كذا وكذا وعية كذا وكذا فهي مدنية نعم. يقول السائل ما عقيدة الدروز وما حكم التعامل معهم والسلام عليهم وأكل لبائفهم والشراء من بضاعتهم عقيدة الدروز عقيدة باطلية من عقيدة الباطلية والباطلية طوائف كثيرة لهو لهم باطن يجعلون عقائد باطنية كفالة الظاهر وهم يختلفون طبقات إذا كانت عقيدة توصنوا الكفر فلا يجب أن يكون لبائحهم أما شراء الضضائع فلا بأس شراء الضضائع الضضائع التي فيها ذبح إنما الضبائح هذه لكن مسألة مقاطعة الكفر طيب ينبغي أن يشترى من المسلمين حتى لا تروج بضاعة الكفر نعم هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا الطائفة المنصورة هم هم هم الفرقة الناجية هم الرسول والجماعة كلها صل الله. طائفة المنصورة هم هم هم أهل السنة والجماعة وهم وهم الطائفة المنصورة وهم إيش وهم الفرقة الناجية هذه لأصل الله شيء واحد ما ظننا أنه أنه فرق فقد هالفرق. نعم ينشط التنصير في بلاد افريقيا وبعض المسلمين يتنصر من أجل الحصول على المال والطعام فهل يكفرون بذلك؟ ما من من اللي يكفرون اللي تنصروا؟ من تنصر كفا؟ صلى الله عليه وآله. لكن لغيره لكن الواجب على المسلمين الواجب على المسلمين أن يحتضروا المؤمنين و. يستحو لهم مدارس والدورات والدورات العلمية وكذلك أيضا ينبغي أن يكون هناك إغاثة لهم حتى لا تنصروا حتى لا تحتضنهم دور فصيل الواجب على المسلمين أن يكون لهم علاج بجانب المسلمين المؤمن والمؤمنون بعضهم على بعض كيف يتركوا للنصارى؟ سبب الفقرة الصوت أين المسلمون؟ وهاجب على المسلمين أن يتضامنوا مع إخوانهم ويحتضنوهم وينقذوهم من ضرات المصارى في اللغاتات والدورات العلمية والتبصير والمدارس التي يفتحونها والمتقيات الندوات هنا يقول السائل استدنت من رجل مبلغ ثلاثين ألف ريال على أن أشكري بها سيارة فقال لي ترد المبلغ لي أقصاطا خمسة وثلاثين ألف ريال فهل هذا جائز أم لا هذا ربا صحيح هذا ربا الجاهلية يوقف ثلاثين ألف ترد لي خمس ثلاثين أقصاط هذا ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن ترد هذا ربا صحيح إجباع المسلمين سأل الله العافية قلت هذا يا أيها الذين عاموا لا تأكلوا الربا وضعفوا مضاعفة واجب على الإسان إذا أقرض أخاه أن يقرضه أن يرد مثله وينبغي للمسلمين فينبغي ألا ينقطع المعروف في الحديث من أقرض شخصا مرتين وكانك صدعة مرة أقرض أخي يرد عليه مثلها ما يرد عليه هكثر منها هذا ربا نعوذ بالله كل قرض جرى نفعا فهو ربا بل إنه لأقرض وقال وعطاه سيارة يمتلع بها هذا ربا أوعطاه دارة يسكن بها هذا ربا إلا إذا احتسب وجرة السيارة وجرة الدار التي يسكنها احتسبه من القرض نعم السؤال الأخير تكتظ المدن بالدعاة وطلبة العلم وفقهم الله بينما تشتكي القرى الصغيرة من قلتهم وندرتهم، سيما أن أهل القرى لا تجد عندهم المنكرات الكثيرة وقلة الغزو الفضائي ويتميزون بقوة الاستعاد والحفظ فمن أصيحتكم لأهل العلم الثابع الأهل يذهبوا إليهم يذهبوا إليهم في القرى وتعلمونهم واستحولون عندهم الدورات والدروس العلمية وعلى أيضا أهل قرى عليه من يأتوا بأنفسهم ويأتيوا إلى مدن حتى يستفيدوا هؤلاء عليهم أهل القرى عليه من يأتوا إلى مدن ويستفيدوا من الدروس العلمية وعلى أيضا طلبة العلم أن يذهبوا إليهم في قراهم وغلدانهم وينشرو علمهم ويعلمهم مما علمهم الله. نسأل الله الجميع العلم النافع العلم الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من من المباركين من أهل العلم الذين يعلمون ثم يعملون. نسأل الله أن يثبتنا وياكم على دينه الطيب حتى نلقينا وري ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الحمد لله صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرسول الله. على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم والمنافقون هم في الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين للحق ليظهره على الدين كله السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى هو المقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأصافهم المؤلف رحمه الله سرد بعض الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأصافهم وأراد رحمه الله يذكر لك أمثلة وهذه أمثلة تدلك على أن القرآن الكريم أكثر من ذكر المنافقين وأصافهم لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين والمنافقون يقول مؤلفون المنافقون هم في الظاهر مسلمون هذا المنافق المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطر الكفر في الظاهر مسلمون وفي الباطن مخذبون فهم كفر شاركوا الكفار في كفر وزادوا عليهم الخداع حيث يظهر الإسلام ولهذا كان عقوبتهم أشد عذابهم أشد في الآخرة. يقول مؤلف الرحمن الله الم... وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهر. لا سيما في آخر الأمر. ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من... الذين من بعده لعزل الإسلام وظهوره ذلك بالحج بالحججة والسعيص. المؤلف رحمه الله إن, إن المنافقين صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة ولا سيما في آخر الأمر لما قوي المسلمون وظهر إسلام وعز الله رصوله وحزبه المؤمنين صار المنافقون يلتزمون في أحكام الإسلام الظاهرة ولا يخلون بها خوفا من سطوة الإسلام والمسلمين عليهم لو أظهروا خوفهم ولفقهم ولهذا صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام تزمون أحكام الإسلام ما لم يتزمه كثير من المنفقين الذين من بعدهم لأن قوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أقوى منه من بعدهم وإذا قوي المسلمون تلتزم المنافقون بأحكام الإسلام في الله، ويزعف المسلمون، ضعف التزام المنافقين بأحكام الإسلام، صاروا بدون يظهرون المنافقون تحيا الفرص، إذا حصلتهم فرصة أظهروا ما يخفونه من الكفر والدفاع. فإن كان الإسلام قويا والمسلمون أقوياء يوقمون الحدود، إنهم يلتزمون أحكام الإسلام، خوفا من أن تقطع رقابهم وعن تؤهل أنبلهم. ولهذا بين مؤلف رحمه الله أن المنافقين تزموا بأحكام الإسلام الظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لسبب ذلك يقول المؤلف عزل الإسلام وظهوره ذاك بالحجّة والسيب الإسلام قوي بالحجية والبرهان والبيان المسلمون أقوياء يظهرون الإسلام وبينوا محاسنه وجوب التزامه فلا يستطيع المنافقون أن يقابلون لهم، ولا يستطيعون يقابل الحجة بحجة، ليس عندهم حجة. وكذلك أيضا المسلمون لهم الغلبة بالسيف والقوة والصداق، فمن أظهر النفاق قتل، فلهذا صاروا يلتزمون أحكام الإسلام ويفن سقفهم حتى لا سقام عليهم الفضيحة. يقول تحقيقا للقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مش الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة بأنه يظهر دين على الدين كله على جميع الأديان وقد وقع نعم ولهذا <تصفيق> ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إليه عام بوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره نعم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض ببعض أسماء المنافقين فكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وعيانهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه عامة أبوك أسماء جماعة المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كما روى ذلك البخاري في صحيحه وأحمد المسلم والحبان والنساء في رضايا الصحابة قال أبي الدرداء وفي أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ قال أبي الدرداء أليس فيكم صاحب السر إن حديثه أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ نعم. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه. لألا يكون من المنافقين الذين نهى الله تعالى عن الصلاة عليهم. نعم الله تعالى قال لها عن على الصلاة عليهم. يقول ولا تصلِّي على أحد منهم أثابَداً ولا تقُم على قبرِه. إنهم كفروا بالله ورسوله وما توبوا فاسفُوا. هذه الآية هي النهي عن الصلاة على الكفار. الله تعالى ذكر العلة قال إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة. هذه العلة من كان من علم كفره فلا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلي عليه. ولو كان فاسقا إلا أن الفاسق الذي، إلا أن الفاسق بعض, بعض الفاسق جاء في بعض الحديث النبي الأخر على الصلاة عليهم، فلا يصلي عليه عليهم الرجال خلقال من الغنيمة وقاتل نفسه، وغيرهم ممن جاء النص إن لا يصلي عليه، أي لا يصلي على عيال الناس وجهائهم وعلمائهم وصلي عليه بقية الناس. يكون ذلك تحذيرا للأحياء من يفعل المستفعلامات فلا يصلي عليه ولكنه صلى على المسلمين لأنه وصل، فقاعدة في هذا أن من علم كفره فلا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلي عليه. لهذا لهذه الآية هو يقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره مداك العلة، فقد إنهم صنروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حليفة خشة أن يكون من المنافقين الذين نهلوا على الصلاة عليهم فإذا صلى حليفة على شخص صلى عليه عمر لأن حليفة صاحب السر الذي سر إليه الذي يصوته بأسواع المنافقين وأعيانهم نعم قال حليفة رضي الله عنه النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسغرون واليوم يضغرون هذا رواه البخاري في الفتن رواه ابن شيبة أيضا في الفتن وابن عين في الحليل وثرياب في سيرة النفاق والنفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله الله عليه تعالى وفي الولايات كانوا على عهد, رسول اللي... على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون واليوم يظهرونه. كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوة الاسلام وعز الاسلام الحجة والسيسي وأما بعد ذلك فإن, فإن المسلمين حصل لهم بعض الضعف فصل المنافقون يظهرون نفاقهم وهذا إلى يوم إلى يوم قيامة. وفي ذلك الآن في هذا الزمن تجد بعض المنافسين بعض العلمانين يظهرون نشاطهم في الصحف والمجلات. إذا لم يخافوا إذا لم يخافوا أظهروا وينخافوا سكن. إذا خافوا أو حاولوا يقابلونه والحد تجدهم حينما يعتذرون يعني يعتذروا ولا يؤولوا وإذا لم يخافوا أظهروا كفرهم ونفاقهم نعوذ بالله نعم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أبي ملئك قال أدرست ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه هذا ذكره البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان في تحت هذه الثرثيمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله هو الأشر الترجمة ترجمة البخاري في سنة في كلاب الإيمان فعب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو الأشهر المؤمن يخاف قال قال إبراهيم التيمي ما عرضت عملي على قولي أو ما عرضت قولي على عملي إلا خف أن يكون مكذبا يعني إن السلف في الغالب إن الأقوال أحسن من الأعمال وأوسع فإن سنتكلم بكلام طيب لكن عند التطبيق يضعف فالهذا قال ابراهيم الثيمي ما عرضت عملي على قولي إلا خذ ونكون مكذبة لأن القول طيب والعمل ضعيف كيف سنتم كذبة كيف أتكلم بكلاما طيب أم العمل ضعيف فالهذا قال ما عرضت عملي على قولي إلا خذ ونكون مكذبة وقال الحسن المصري ما خافه إلا مؤمن وما عمله إلا منافق. يعني النفاق ما خافوا إلا مؤمن وما عملوا إلا منافق المنافق يعمل من النفاق لأنه منافق والمؤمن يخاف ما خافوا إلا مؤمن ولا عملوا إلا منافق قال ابن أبي ملية كما, كما في هذا الآثر اللي ساقه المعلق أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفس تكملت له والآثار ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو هل تكفله؟ تكفل الآثار يقولنا بملكة أدرك ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على الصخر ما منهم من أحد ما منهم ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو هذا في على المرجع المرجع الذين يقولون إيمان جبريل أو ملكين في إيمان الإيمان أهل السماء وأهل الأرض سوا الإيمان وأثر الناس وأثر الناس واحد لا موشي ولهذا أحط حالي في التحوي والإيمان واحد وأصل وأهله في أصل سوا أهل الإيمان في أصل سوا كلهم متساوي والناس كلهم كلهم مؤمنين الناس كلهم أولياء الله فقوله أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه يخافوا النفاق الأسفر أو الأكبر نعم نعم هل, هل يخاف تلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه يخافوا النفاق الأسفر أو يخافوا النفاق الأكبر نعم نعم في لهما يقول إذا هو ظاهر الترجمة الترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ولذي يحبط العمل ما هو اللي فاق الأكبر ها نعم النفاق فاق الأكبر هذا هو الظاهر لكن آخر الأثر قال ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومكايل ظاهر أنه النفاق الأصغر يعني ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومكايل وإنما يجري بنفسه يعتقد أنه ناقص الإيمان وأنه لا يصل إلى رأس إيمان جبريل ومكايل ولأن الصحابة لا يخافون أنهم كفروا بالله ورسوله وينما يخافون من إيش؟ من نفاق يكونوا في الأعمال. قال الحافظ زعيم الجزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم يقل عن غيرهم خلافهم في ذلك، فكأنه اجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرف عليه في عمله ما يشوبه وما يخالف الإخلاص. هو محتمل. فهو محتمل. هذا كذا، هذا كلام الشراح وراهر الأثر أيضاً، إنه إنه النفاق الأصفر. يعني نقول ما منهم من أحد يعرف، الع... ما منهم أحد إلا يقول إنه على إيمان جليل ومتين. ولكن ترجمة ربوه المؤمن من يحبط عمله ولا يشعر. وراهر الناءن، هذا النفاق الأصفر. نعم. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون أنه لا يقبل ذلك منهم فقال تعالى إن المنافقين يقادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسالا فقال تعالى, فقال تعالى. فقال تعالى. وقال. وقال أحسن وقال لأن الآية وقد أخبر الله أن مالكينهم مصلون وزكّون وأنه لا يقبل ذلك منهم يقول تعالى وما منعهم أن تقبلوا منهم وما منعهم أن تقبلوا منهم لفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يتقون إلا وهم كارمون هذه الآية لو كانت فقال تعالى وما منعهم تقبلوا منهم لفقاتهم ما ذكر الآية؟ الآية التي فيها فقد أخبر الله عن المنافقين أنهم صلونا وزكونوا وأنهم لا يقول ذلك منهم الآية ما هي؟ هي قوله تعالى وما منعهم أن تقبلوا منهم لفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقرر الصلاة إلا وهم في ولا يقرر إلا وهم كارهون بعد ذلك وقال تعالى وقال من في طاق وفي نسخة وقال وقال وقال أحسن وقال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 من صدق الخداع والكسل عند الصلاة والمرآة وصدق مثالة ألصاف وهذا في التحذير تحذير المؤمن هذه الألصاف الخداع المؤمن لا يخادع بل يكون أمره واضح لا يستعمل من الخداع وكذلك المؤمن يقوم من الصلاة ونشيط لا يقوم عن كسل فالتكافل وكذلك الرياء درء الناس وممن يخشى عمله لله فالرياء من صفات المنافقين هي ذات الصفات يجب على المؤمن ان يحذر منها الخداع والكسل عند الصلاة والرياء وعدم ذكر الله الا أربعة اربع صفات غير ثلاثه الخداع والكسل عند اقامه الصلاة والرياء وقلة ذكر الله في الصلاه أربعه الصف نوصل منافقين. نعم. وقال تعالى: "قل أنفقوا طوعا أو كرخا لي يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن يتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم سفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساء". ولا يُنْفِقُونَ إِلَّا وهم كارهون. نعم هذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الملافقين لا تقولون من منهم نفقاتهم ولا تقبلوا صلاةهم وبين العلّ العلّة الكفر بالله وبرسوله إذن الذي منعه من تقبلوا من نفقاتهم ما هي وصلاتهم الكفر بالله وبرسوله التوحيد هو المصحح للأمان فمن كان من التوحيد صحة أعماله وقبوله، ومن كان من اهل الكفر والنفاق فطرت اعماله ولا أرتجت. فأي واحد مخلص عمله الأقبال، ولو كان عاص، ولو كان عنده المعاصي، العاصي ما يقول صلاة كذا صحيحة، قراءة كذا صحيحة، ولو كان عنده بعض المعاصي، إذا كان عنده بعض المعاصي، حقوق الوالدين أو قضاعة الرحم أو شرب الخمر أو الدخان أو حرق اللحاج المعص، ما تمنع ما دام واحد. ما تمنع من قبل صلاة صلاة وزكاة وحج مقبل لكن الكافر ما تقبل ما يقبل معه أي عمل كافر الذي لديه عنده توحيد الذي يشرك بالله لا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صم ولا, ولا أي عمل المصحح للأعمال التوحيد والمبطل للأعمال السك والكفر ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن السبب عدم قبول, عدم قبول الصلاة والزكاة قال إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله على المانع. هم بط العمل بكره الله ورسوله. ولا تنصت لسائله فسالة ولا تقول له إنهم كارهون. في تحليل المؤمن اعتساد الصلاة المنافقين، و... والإثارة للصلاة عن كسل، والإفاق مع الإحرام. المؤمن ينفر مع مع فعن مع... فعن الشاطف والطوايع والشرح الصدر. ما ينفر هو كاره. معتبر لا. المنافق يقول كاره لأنه يسعده إيمان. نعم. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغزيه كما شهدها فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم غزيه كما شهد عبد الله كما شهد الله بن ابي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوه التي قال فيها ابن ابي لا يوضعنا إلى المدينة لا يخرج من الأعز منها الأذل وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وسذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه نعم هذا وهذه القصة هو البخاري ومسلم صحيحهما صلات المنافقين والسلمدين قد كان عبد الله بن مروة رئيس المنافقين يحد مع النبي صوت المغازي ويصلي معه وكان أيضا يعيش معه الجمعة ورئيس المنافقين وإذا صلى الجمعة قام خطب الناس قال قال أحمد ربكم على هذا النبي الكريم أطيعوه كذا وكذا فلما كان بعد غزّة سبوه قال ما قال أراد أن يقول مثل ما يقول أحد بعض الصحابة يقول إجلس عدو الله هل عرفنا أمرك؟ خرج وهو يقول كذا أردت وأنا شدة أنا شدة أمره فمنعني أو كما جاء ثم المرافقون يشهدون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والغزو في غزوة حبوك أو غزوة المرسيع على خلاف قال عبد الله بن أبي لي رجعنا إلى المدينة يخرجنا العجز من حلاله ويقص العجز نفسه والأدل للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك سيد بن أرقب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه حتى شقع عليه ذلك حتى أنزل الله تصفيقه يقولون لا إذا رجعنا إلى المدينة لينخذنا الأعز منها الأذب ولله العزة ولرسوله والمؤمن ولكن المنافقين لا يعلمون نعم هذا يدل على المنافقين يظهرون الإسلام منافقون مخذبونه الباطن وعلى ذلك الصلوات الحرس لكن يتخلفون عن الله صلاة العشاء وصلاة الفجر فقيل عليهم لأنهم ليس لأنه عندهم إيمان والعشاء والفجر في ظلام في ذلك الوقت ما في أنوار ولا كهرباء ظلام تخفون على الناس لكن في وقت النهار يأتون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفصا ففي هذا الزمن كذلك يجب على الأزمان يوجد المنفعي شبن والسبيل فصلون بينهم وهم على كفرهم ونفاقهم متى حارث لهم فصا أظهروا نفاقهم فصا، وهم في الخفاء خططوا لهدل الإسلام والأضالب بالمسلمين نعم. والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الظاهر مع مسلما في الظاهر وإلى كافر باطنا وظاهرا. نعم هذا قسم الناس. قسم الناس كما سبعة ثلاثة. مؤمن باطلاً وراحمة وكافر باطلاً وراحمة ومنافق كافر في الباطن ومسلم في الظاحمة هذه أقسام الناس وهذه الأقسام لا شك فيها تل عليها القرآن والسنة والإجمال نعم وهو معلومة للسلام بالضرورة نعم ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق وشاع في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر؟ إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته فمذهب مالك رحمه الله وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة ومنهم من فصل هذا الخلاف في توبة الزنديق والزنديق هو المنافق يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويطلق, ويطلق على جاحل المعطل ورط الزنديق هذا إنما تكلم الناس به لما كثرت العاجل المسلمين بعد الصحابة والسابعين كثر العاجل ودخل الناس في الدين في, في دين الإسلام يكلموا به الزنديق والزنديق كلمة فارسية معناها المنافق وشعث الإنسان فوقها ويكلموا في الزنديق هل تقبل ثوب الزنديق أو لا تقبل الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل جاحد <تصفيق> الذي عطل رب سبحانه وتعالى من من أوصافه وعطل مصنوعات مصنعينها وتطلع على المنافق قال منافق الزنديق إذا هل تقبل ثوبته إذا ادعى التوبة هل تقبل ثوبته ثلف العلماء في علاقة التحوان قول الأول مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وطيف من أصحاب الشافعي وقول في مذهب في حنيفة أن ثوبته لا تقبل يعني في الدنيا إذا عرف من المنافق لا بد أن تقطع على قلته ولو قال ثوب ما, ما نقبل ما تقبل ولا لفاء الشيخ الأسلام والسلام والله رحمه الله كتاب في هذا ثم الصالم, الم... الم... الصالم المسؤول على شاتم الرسول قالوا على الزنديق والذي يحب الله وصب الرسول أو ساذب الله وبكتابه وبرصب الساحل هؤلاء لا تحبوا صوبتهم يقتلون حتى لا يتجرع ناس على مثل هذا الكفر الغليل المنافق والساحل وشاتم الرسول أيضا ومن تكرر في ردتهم هؤلاء لا تقبل ثوبتهم أما ما عداهم من الكفرة فإذا ادعى التوبة قال نسائف نقبل ثوبتهم ونتركهم والقول الأول أن لا تقبل ثوبتهم معنى أنه يقتل سجرا له ولأنثاله حتى لا تجرى الناس على مكة لكفر غريب أما بينه وبين الله إن كان صادقا في التوبة فالله يقول هو سالتي وإن كاذبا فلا يقبل إن كان كاذب هذا في في لكن في الدنيا ما نقوله لابد من قطع رقبته القول الثاني أن ثوبثو ثقبة وهذا هو مشهور مذهب الشافعية ورواية علم أحمد وقول في مذهب أبي حنيف إذا خذه وقال أنا سعيد خلاص نصر أنتابك الله بعد فلا يقتل تكون القول الأول أنها لا تقبل ثوبثو هي مشهور عالم أحمد ومذهب مالك معرف، من الصاب الشافعي، فقولت في مذهب أبي حنيف، ورواية الثانية ما تبرت تقبل وهي هو مشهور مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد فقولت في مذهب أبي حنيف. القول الثالث التفصيل، والياق الظليل منهم مفصل التفصيل وهو أنه إن أخذ قبل توبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبة. فلا بد أن تقطع على قلته تقتل أما إذا تاب وثمم نفسه وقال نتائب فهذا تقبل تفصيل أنه إذا أخذناه قبضنا عليه ثم لما قبضنا عليه قلنا نتائب لا ما نقبل لكن إذا سلم نفسه وقال نتائب هذا تقبل إذا ما سلم نفسه لا أنه تائب إن سلم نفسه قبل أن نقبض, نقبض عليه قبل أن نتائب وإن عليه ثم, أ... ثم ادعى التوبة فلاصل الله وهذا هو الأعدل هذا يقول هذا أنه إذا سلم نفسه مثل المحاربين مثل الله تعالى محاربين قطع الطريق إنما جزاؤوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم أرضهم خلافهم ذلك لا مفزل في الدنيا ولا مفلاقة لأذنب نظيم قال تعالى إلا الذين من قبل أن تقبروا عليهم فعلموا أن الله رسول المحارب إلا إذا يعني سلم مؤاصهم قبل القبض عليه فهاؤلا ثوب ثوب إذا الله تعالى بين في الكتاب أن المحارب وهو قاطع الطريق إن سلم نفسه قابلنا ثوبته قبلنا عليه ثم ادعى ثوبه فلا تقول الساحر وكذلك الزنديق وكذلك المنافق له هذا الحكم هذا أحد الأقوال قول في فصيل قول أول يقتل مطلقة والثاني لا يقتل مطلقة ثلاثة أقوال يقتل مطلقا لا يقتل مطلقا يقتل إذا قضبنا عليه قبل أن نسلم نفسه ولا يقتل إذا سلم نفسه, إذا سلم نفسه قبل أن نقضب عليه والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء والمنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلا جاهدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة نعم هذا الزندي Middle'm الفقهاء والمنافق الذي كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يغطى للإسلام ويبطن رغير confiance الكفر يغطى غير الإسلام سواء أبطل دينا من الأديان كدين اليهودية والنصالحة أو غيرها أو كان معطلا شاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن نوعا من الوعي الكفر إما يبطن اليهودية أو يبطن النصرانية أو يبطن الوثنية أو يبطن التعطين وجحد الخالق سبحانه وتعالى والبعث والأعمال الصالحة هذا هو المناثم المن يظهر الإسلام وباطنه الكفر بأي نوع من الوعي الكفر نعم ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطن هذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد ومن أظهر ذلك أو وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين وإتف وتدجادهم في الكب والذدة فإن الله تعالى أخضر بزيادة الكفر كما أخضر بزيادة الإيمان بقوله تعالى إن من ننس زادة في الكفر أو تار الصفات وغيرها من الأكوتدون وت الصاد و, و, و وتك الصفرات وغيرها من الأكان أو مرتك بالكبائل كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب نعم يقول المواجه رحمه الله من الناس من يقول الزنديق هو المعطل وهذا يسمى الزنديق في كثير كثيرا من هذا الكلام والعامة ونقلة مقالة الناس نعم الزنديق يخطط على الجاحد المعطل عن الذي يجحل الرب ويعطل او يعطل الرب من من افعاله وربوبيته واسماؤه وصفاته هذا يسمى الزنديق ويسمى المنافق الزنديق قطعا على على شيء على عالمنا الأول الزاحد المعطل والثاني المنافق يقول مالي فلاك الزنديق الذي اتكلم الفقه في حكمه هو الأول وهو المنافق لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر ومرتد وغير المرتد ومن أظهر ذلك أو أسره وهذا الحكم يشترك في جميعهم وعلى الكفر والمرتدين وإن تفاوت ترجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيارة الكفر كما أخبر بزيارة الإيمان الإيمان يزيد وينقص فقالت علي يزداد إيمانا مع إيمانه فعمل الذين عملوا فجاركم إيمانا وهو مستبشرون والكفر يزيد قال تعالى إِنَّمَا نَسِيْؤُ زِيَارَةً في الْكُفْرِ وَعَمَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَرَضُ فَجَارَكُمْ لِيَسْأَلِي لَعَلِيْسَ فالكفر يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص ذلك السرات وغيرها من الأركان أو ارتكب الكبائر كما أخبر بزيارة عداد بعض السفر على بعض في الآخرة بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسدون فالكفران يتفاوتون فالكافر الذي يصد عن سبيل الله المؤمنين أشد عذاب من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله نعم فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب فإن كثيرا من من تكلم في مسائل الإيمان والكفر والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين التفن الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام يعني يقول المؤلف يقول هذا أصل ينبغي معرفته وإنه مهم في هذا الباب وهو أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الله، وإذا أظهر نفاقها قسيم كما تجرى على المسلم ظاهراً وضاطن فالمؤمن ظاهراً وضاطن تجرى عليه أحكام الإسلام والمنافق الذي يظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام إذا لم نعلم حاله تجلل من المنزل والنكاح والطلاق والصلاة عليه لماء والميراث وإجابة دعوته وتغسيله ودفن من أقاب المسلمين كل هذه الأحكام تجرى على المنافق الذي أظهر الإسلام وأضطى الكفر ما لم يظهر النفاق فإذا أظهر نفاقه قتل رومل بما أترى إذا أظهر نفاقه يقتل على الخلاف الخلاق أن يقتل بدون استتابه هذا قول أو بعد الاستتاب هذا قول أو إذا سلم نفسه فلا يستتاب وإذا سلم نفسه إذا سلم نفسه ف فلا يقتل وإذا ربس لنفسه فإنه يقتل آخره هذا أصل ينبغي معرفته وهو أن الأحكام الأحكام بالإسلام تجرى على المنافقين وسجرا أيضا على المسلمين وأما الكفار الذين أظهروا الكفر تجعلهم أحكام الكفار فإن يقول مالفين كثيرا مما تكلم في مسائل الإمام الكفر لتكفير أهل الأهواء لم ينحظوا هذا الباب لكفر أهل, أهل أهل البدع الأهواء البدع بعض الناس يكفر أهل بدائع ولا يلحظ هذا هذا الماء ينظر أهل بدائع أهل هو أهل بدائع إن كانوا يظهرون الإسلام تجر عليهم حكم الإسلام ولا يكفروا البدع هو والمعصية لا يكفر صاحبه الزاني لا لا يكفر شارب الخمر لا يكفر والمبتدع بدعة في المولد لا يكفر ما يكفر إلا من أظهر كفر فالذين كفروا أهل بدائع يقولون لم يلحظوا هذا الباب وهو إجراء الإحتكار أحتمل على الظاهر ولم يجز بين الحكم الظاهر والباطن معنى الفرق بين هذا وهذا ثابت الفرق بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطن الحكم الظاهر ما هو الحكم الظاهر على المنافق السجع في العارف والحكم الباطن الكفر حكم في الآخرة كافر في الآخرة حكم عند الله كافر ومن عالمه والحكم في الظاهر عندنا مسلم في العارف حكم فالذين يقول مؤلف شصروا أهل البداع لم يلحظوا هذا الباب وهو إيش الفرق بين الأحكام في الظاهر وفي الظاهر وليهذا قال ولم يميز بين فرق بالظاهر والباطل مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بين هذا فرق بالظاهر وهذا الحق الظاهر ثابت في النصوص هو الإسماع المعلوم بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة سجرا، تجرى... أحكام الظاهرة سجرا على من ظهر الإسلام، والأحكام الباطنة سجرا على على من أطاعك. نعم. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع. قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل نعم ومن تدبر هذا الأمر علم أنك ترى من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا المبتدع قد يكون مؤمن ما شفر لكن أخطأ بسبب جهله وضلاله شخص يقيم دلعة المولى. ومؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحبس فإذا قلت لماذا تقوم بطوء تقيم المولد قال أنا أحب الرسول أنا أحب الرسول ما يدري أخطأ. أخطأ. أخطأ. أخطأ لماذا بجهلة وضلالة لماذا يكون كافر كل من يفدع بدعة يقول ليس كافر لا لابد من التمييز بين الحكام كما قال مع هذا الذي قام البدعة إنسان تلصب ببضعة يا ويتم ونصلي مثلا فرض العشاء خلف هذا الإمام أضع ركعاته لبضعة تلصب بها يقول هم عمو الناس يجهد وظلان ألا يكون كافر نقول مبتدع ولهذا قال المؤلف رحمه الله من تدبر هذا علم أن من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا لكنه مخطئ مخطئ جاهد قد يكون مؤمنا مخطعا جاهدا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول عليه السلام وقد يكون منافقا زلديقا لو خلاف ما يظهر يعني صار الشخص الذي جاءه ربيعة أمره بين أمرين إما أن يكون مؤمن ابتدع هذا البدع لجهل وضل وقد يكون منافقا زلديقا لأنه يبتلو كفر وأظهر البدع فمزعوم بين هذا وبين هذا نعم وهنا أصل آخر <تصفيق> هو أنه جاء بالكتاب الكتاب والسنة وسطاء من الإسلام دون الإيمان فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وقال تعالى في قصة فروق عليه الصلاة, الصلاة والسلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين وذلك لأن امرأة دوق كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم قائمة لزوجها تدل قومها على أضيافه كما قال تعالى فيها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش ما بغت امرأة نبي قط إذن نفاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نفاح بعض الأنواع وهن الكتابيات وأما نكاح البغي, وأما نكاح البغي فهو دياها وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوتا ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب نعم المؤلف رحمه الله ذكر أصل آخر الأصل الأول ذكره وهو أن, أن الأحكام تجرة على الظاهر أن الأحكام في الدنيا تجرة على الظاهر والأحكام في الآخرة تجرة على الظاهر وعلى الظاهر وعلى الباطن جميعاً. ففي الدنيا تجرن أحكام أحكام الإسلام على المسلم ظاهراً وعلى المنافقين الذين أظهر الإسلام وطنه. وفي الآخرة تجر الأحكام على الباطن والظاهر جميعاً. فالمؤمن ظاهراً وباطناً. عند الله مؤمن، والكافر ظاهر والباطن عند الله كافر، والمنافق عند الله كافر. فهذا أصل ينبغي معرفته، والتمييز بين الحكم الظاهر والباطن، والفرق بينهما، وأن هذا ثابت النصوص المتواثرة والإجماع. هذا أصل. العصر الثاني يقول المؤلف أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصفوا قوم بالإسلام دون إيمان أقوام وصفوا في الإسلام بالإيمان ولم يصفوا بالإيمان مثل العرب في سورة الحجرة قالت, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إذن نفع عنهم الإيمان وأثبث لهم الإسلام وكذلك قال الله تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هنا أهل بيت واحد وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام وفي الآية الأولى فرق الله بين بين المسلمين وبين الإسلام والإيمان اختلف العلماء في ذلك ومن العلماء من قال ان الذين ومن العلماء من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد الإسلام والإيمان شيء واحد الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لا فرق بينهما واستدلوا بهذه العين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت مسلم قال هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد وذهب إلى هذا طائف من السنة وعلى رأسهم الإمام والمخالق وقالوا إن هذه الآية تعارض الآية الأولى قالت العرب وأمنا قول لم تؤمنوا لك قلوا أسلم فتحمل آية الحجرات على المنافقين الذين نفى الله عنهم والإيمان وأثبتهم الإسلام قالوا المراجب الإسلام الذي أثبت لهم الإسلام الظاهر والمعنى قول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا وقال بهذا القول أيضا الخوارج ومؤتزمة القول الثاني للعلماء وهو قول جمهور أهل السنة ومنهم شخص من سنية أن الإيمان والإسلام ليس شيء واحد بل إذا بل إذا اجتمع فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة وإذا اطلق أحدهما دون الآخر دخل فيه وقال وآجاب عن هذه الآية فأخذر من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بإثمان المسلمين ها أنه بيت واحد حقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام يعني هذا البيت وهو بيت لوط وابنتاه اتصفوا بإسلام والإيمان وكون هذا البيت اتصل بالاسلام والايمان لا يدل على ان الاسلام والايمان شيء واحد اذا هذا البيت اتصل بالاسلام والايمان لكن اهل البيت الاخر قد لا يتصفون بالاسلام والايمان واما الايه ايات الحجرات قالوا ان هذه آفه ضعفاء الايمان وليس شخص المنافقين قالت العرب امروا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسمنا يعني قولوا ولكن قلوا اسمنا يعني لأنهم لم يتمكن الإمام من قلوبهم فهم أسلموا لأنهم أظهروا الإسلام ولكنهم لا يطلق عليهم الإيمان لضعف إيمان ويدل على ذلك أن هذه السورة ليست في المنافقين وإنما في العصار في سورة الحجرات ويسمى سورة الآجاب يا أيها الذين أمن جعك فاسقا بالنبين فتبينوا أن تسبق من بجهاله، يا أيها الذين بعدها وإن طائفا ثانين المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يا أيها الذين آموا لا أسخر قوم من قوم يا أيها الذين آموا كثيرا من الظن يا أيها الناس إن أخلقناكم من ذكره وأنثى ثم قالت, قالت العراب آمنا قل لم تغمنوا ولكن قلوا أسلم ثم قال ولما يدخل إيمان في قلوبه يعني يتوقع دخوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرسلوا من عماله شيء أثبت لهم طاعة لو كانوا منافقين لما أثبت وإنصد الله الرسول لا من أعمالكم شيئا ثم قال يمنون عليك أنفسهم فأثبت لهم إسلاما فدل على عنام آية في ضعفاء الإيمان وهذا هو الأرجح والمؤلف رحمه الله ذكر القولين قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية وهي من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيتنا المسلمين تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد. وهذا ذابينه في سنة وعلى رأسي البخاري قالوا أن الإيمان والإسلام شيء واحد بين الآيتين مراء بين هذه الآية وآية الحجرات آية الحجرات حثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإسلام. وهذه الآية الداريات وصفهم بالإيمان والإسلام معًا قال ضلف وليس كذلك فالهذه الآية توافق الآية الأولى هذه الآية آية الداريات توافق الآية الأولى وهي آية الحجرات لماذا لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين وذلك لأن امرأة الوض كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين منهم امرأة الوقت فأه ثم قال فأخذ إذا من كان فيها من المؤمنين الاخراج قصهم بالإيمان لأن راسلو طست معهم ليست مخلد وأما الوجود وجود البيت قصهم الإسلام قال فما وجد فيها غير ربط المسلمين الإخراج ليست معهم راسلو راسلو كافرة والوجود كانت معهم فلما كانت معهم قصهم بالإسلام لأنها مظهر الإسلام تظهر أنها على دين قومها أنها مع زوجها وهي على دين قومها ولكن الإخراج ما خرجت معهم ما خرجها الله معهم فأخذنا ما كان فيها من المؤمنين ليست معهم المرأة فما وجدنا فيها غير من معهم المرأة الذين يظهروا الإسلام ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وذلك لأن امرأة لوك كانت في أهل البيت الموجودين ولن تكن من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب إلا عجزة في الغابرين الباقين وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه تظهر الإسلام تظهر الإسلام في الظاهر هي منافقة وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل على قومها تدل قومها على أضياف إذا جاء نوح أضياف دلف عليهم كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا الله فنوحوا وامراتوا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فالخيانة في الدين امرأة لوط وامرأة نوح خائنتين الزوجيهما في الدين لا في الفراش الفراش طاهرة نقية وصنة العرض فإنه ما بغت لمرأة نبيه قط هذا من سيناة الله لأنبياء ما بغت يعني ما صرت من البغاية من الزنع امرأة نبيه قط إذن كاف الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع فلا يجوز في شريعتهم في شريعة الموثق شريعة يجوز الزواج سوّد سوجه الكافر سوّجها وفي شريعتنا يجوز المسلم تزوج الكافرة لكتابية من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية فقط يقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين استكبروا من قبل إذا كانت من أهل الكتاب هم محصن يعني عفيفة في, في نفسها عفيفة الفراش هذا الشرط لا بد منه يجوز من سنة تزوجة كتابية إذا تكون محصنة عفيفة غير ساجرة غير عاهرة وذلك لأن اليهودية ونصيحة خف كفرها اليهود كفر من الوطني فلا يجوز من سنة تزوجة وثنية ولا مسيئة ولا ولا, ولا شيعية ولا غيرها من الكافرات إلا اليهودية والإسلامية كتابية بشرط أن تكون مخصلة يعني عفيفة، ظاهرة في عرضها وفي شرع من قبلنا يجوز سأذف في شريعة نور في شريعة نور. كل من تزوج امرأة كافرة وكانت خيانتهم لهم في الديل في العرض فإنه ما بغى امرأة نبي قط يعني ما صارت امرأة نبي قط من البغايا من العاهرات إذن كاحل كافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويوجد في شريعتنا لكيح بعض الأنواع وهي هن كتبيات وأما لكيح البغي فهي ديات البغي الزاني فهي ديات وقد صار الله النبي عن لكيح الجيوس النبي مراد الجس يعني جس الأمدياء صار الله الأمدياء عن عن الدياتا ولهذا كان الصواب قول من قال من فكها بتحريم لكاح البغي حتى تتوب الزاني لا يجوز لكيح حتى تتوب تتوح قولة تعالى الزاني لا ينكشف إلا زانيتنا ومستكى والزانية لا ينتقموا إلا زلنا مشرك فحرم ذلك على ملوكه فالزانية لا ينتقم إلا زلنا مشرك ودام على زله ما تعرف فلا يزوجها إما زلنا أو مشرك ولكن بعد ثوبة إذا صحت توبتها وظهرت توبتها يجوز أن يتزوجها مشرك ومن هنا يتبين في مسألة يسأل عنها كثير وهنا بعض الناس والعياذ بالله قد يقع مع امرأة الفاحش فإذا علم أهلها أنه وقع بها الفاحش قال نريد أن نزوجها إياها حتى نصر عليه هذا نسعى هذا لا يجوز لعاهرة الآن ولا يجوز أن تزوج وهي زانية ولا يجوز أن تزوجها الزاني هذا إلا بعد التوبة لا يفرق بينهما وتظهر ثوبتها وصلاحها ويظهر ثوبتها ثم بعدها تتسوي هو أو غيره والولد الذي جاء من السفاح لا يجد أن ينصب إلى لا يجد أن ينصب إلى هذا الرجل هذا لقيق بعض الناس في جهلهم إذا وقعت المرأة في الزنا قالوا نريد أن نسفر عليهم قال نزوج فيها نصير الولد. لا الولد ما هو له هذا ولد السفاح هذا هذا لقيق ليس له أب ولا جزء تزوج وهي, وهي عاهرة وكذلك هو أيضا إلا بعد التوبة الزاني لا ينصح إلا زينة عروسكا والزانيث لا ينصح إلا زان عروسك وحرم ذلك على النبي فرق بينهما والولد وهذا الولد يكون لقيط ليس له أب ولا يسب لا أحد ثم بعد التوبة إذا صحت التوبة تزوج هو غير قل مالك ولهذا كان الصواب قوله من قال من الفقهاء بتحرين لتح البغي يعني ذلك حتى تتوب في هذه الآية السليمة نعم والمقصود أن امرأة لوط عليه الصلاة والسلام لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود نعم يقول ما المقصود أن المرأة سلوط لم تكن مؤمنة وهي كافرة ولم تكن من النازين المخرجين فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وبيت واحد فيه مرأة سلوط لكن لما أخرج أخرج لوط وابنتاه والمرأة ما أخرجها ما نجت هلكت الصابة ما أصاب قومها بكفرها وضلالها نعوذ بالله وكأف. فلم تكن من أهل البيت المخرج لكن كانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين وجدنا في هذه القررة بيت من المسلمين وفيه برعة لوطن. وسمّاهم مسلمين لأنها أظهرت الإسلام أظهرت الإسلام معهم وفي الباطن مع قومها فتجر عليها أحكام الإسلام فيقول في ما اللي هو بهالا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بوجود لما أخبر بالإخراج وصفهم بالإيمان فهذا ما كنا من المؤمنين لأن المرأة كافرة ليست معهم ولما ذكر الوجود ذكر الإسلام لأنها أظهرت في الإسلام فمعهم في الإسلام الظاهر والإحكام تجرى على إيش على الظواهر فهي ذكرت بال... ذكر الإسلام لما أخبر الوجود وذكر الإيمان لما أخبر به بالإخراج نعم بسم الله الرحمن الرحيم سائل يقول هل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا وهذا من باب الحضر باب الحضر أوسع من باب الوصف عند أهل العلم يخبر عن الله بأنه صانع بأنه شيء بأنه ذات قل أي شيء أكبر أشارك نقول لله ويخبر عن الله بأنه موجود ولكن ما يقال من الأسماء إلا موجود ولا الصانع ولا الذات فالقاعدة عندها أن باب الخبر أوسع من باب الصفات الصلاة التوقفية يسمى بما يسمى نفسه ما يطلقه الله على نفسه العليم السميع البصير هذه الناس أما أخبار عن الله بأنه صانع بأنه ذات بأنه شيء هذا من باب الخبر من باب نعم يقول السائل هل من شروط للزواج من الكتابية نعم فسرطا تكون محصنة تكون محصنة وتكون من أهل الكتاب يعني تكون من محصنة عفيفة وتكون يعني تعمل بدينها يعني تعرف أنها من أهل الكتاب ليست تستمتحللة إذا ما دامت أنها من أهل الكتاب تعمل بدينها أما إذا تحلف صار سياح له معطلة تأخذ أنثى أهل الكتاب نعم صاحب السيارة قاف ها كاف مية تسعة وسبعين حدد لخروج السيارات الصديمة يمر يقول السائل ما ململحكم في هذا الابن الذي أتى من الزنا لقيط يكون من اللقطاء يكون من اللقيط لا. إذا كان هناك دار حاصة للقضاء يتربى فيهم إذا وإلا يكون أخذ وحد من المسلمين ورباه حتى يكبر وله نعم. يقول السائر رجل توفي له مولود بعد ولادته فأخذه ولم يغسله ولم يحفنه إنما وضعه في عباءة أمه ثم لم يصلي عليه ودفنه في زاوية من حديقة منزله ويصعب الآن معرفته والوصول إليه وبعد بضع سنين انتقل من المنزل وهذا الخبر له قرابة ثمان عشرة سنة فماذا يلزمه في ذلك؟ يراجع لسة هذا على السنة ووضع لسة مدام جلست مطعش سنة يصدر يولا يراجع لسة نعم يقول السائل من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان فما حكمه في الشرع من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. هذا مجمل. شو المراد في مسائل الإيمان؟ ما المراد في مسائل؟ مراد شعب الإيمان خالص السن والجماعة في مسائل الإيمان. يحتاج هذا الكلام مجمل. يعني إنه ما عمل بشراء في الإيمان يكون عاص. خالفهم في المعتقد على السهل نفصل بين مراده من السؤال نعم. يسأل عن حكم تزويج اللقيط. لا بأس. إذا كبر وكان دينه مستقيم فلا بأس، ولا تزر وزارة الأخرى ليس عليه وزر. إذا صح دينه، صدر من أفراد المسلمين، تزوج تغير، وليس على, على وليه... ليس على الزاني وليس عليه إثم. نعم. يقول السائل ما يكون إماما، ولهذا ذكر الفقاهة صح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه إذا صح دينه يكون إمام. في الصلاة جعله احكام احكام المسلمين ليس عليه ليس عليه إفهم من ال... ليس عليه شيء إنما الإف على الزال يقول السائل يقول أحدهم وكذلك ذله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وانتساره بين يدي الله عندما يطالع المقامات العظيمة والمننا الوفيرة التي يعطيها وما ذلك إلا لأنه أوثي شيئا إلا لأنه أوثي شيئا هو أحقر من أن يعطاه ببشريته وإنسانيته وآدميته وطينه فما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ هذا كلام لا ليس بطيبة كلام سيئة وقالوا لله انكسادة نعم لا شكا الرسولي تواضع لربه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما دخل وكه دخلها وقد خفض رأسه فوضع الجربي عز وجل ثم قوله هو أحقر من النعطى من بسريته فهو عليه الصلاة والسلام أهل لذلك لو لا أنه لذلك لما أعطاه الله ذلك الله تعالى كمله وجعله وكمل مقام العبودية والرسالة فقوله أحقر من النعطى كيف أحقر كيف حق ربك أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني